وهو غطائي ح و ل الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمه فيها ابتلائي والنور خط ا كتابه أ ن س ي لقائي انسي <تصفيق> لقائي